ربي زدني علما فيا وفقني عملا صالحا ويا هب لي رزقا halalan وتوب علي توبه نصوحا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 Ya Allah Ampunkan dosa terima Lah tawbaku Rahmatilah hidup ini Hingga akhir hayat nanti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 Ya Allah Kami lemah Kuatkanlah hati ini Berikanlah ampunanmu Serta ridho syafaatmu أستغفر